وقاله الشيخ في حرة سكر والشكر ليس هو سكر الخمر وإنما هو الغيب في حضرة الله سبحانه وتعالى يعني ثلاث احتمالات احتمال الأول مجسوس ودسو الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لم يقولها ويسأل اسم الحديث الموضوع اذا الناس يا جماعه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه ما لم يقول إذا من باب ولا ان يقولوا على هؤلاء الصالحين ما لم يقولوا كلام يكون مكسوس ومكذوب ما غالوا الساده الصوفيه ومكذوب عليهم وقد دسر على سيد الشيخ عبد الغالي الجلال في كتاب الغنيه ودسر على الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب الطبقات الكبرى ودس على الشيخ بالعرب الكتاب الخصوص. ودع على الشيخ محمد التجاني في كتاب جواهر المعاني بأنه يقول صلاة الفاتح مراسة تلاتة آلاف مرة. ومؤسس الطريق الصوفية سيد الشيخ الجند يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء اعرضوا عمل على كتاب الله وسنه رسول الله إن كان موافقا. فهي كرامه وإن لم يكن موافقا اضوا عمل ارض الحائط وهذا كل لسان حال الصاد الصوفيه كل المتصوفه هذا لسان حالهم مغيدين بكتاب الله وسنه رسول الله شيء ما مغيد بالكتاب والسنه مردود كما قال الشيخ الجيلي او الشيخ عبد الحمد لله من لم يكن متغيدا بشريعه ما زاغك صادق الرباني وصينه الشيخ احمد التجاني سيدي الشيخ التجاني رضي الله عنه او يكذب عليك قال نعم اذا سمعتم عنه كلام زينوا بمزار الشرعي إن كان موافقا قلته ولم يكن اب ارض ارض الحائط وقال سيدي الشيخ العيادي البدر بعد ما يفنى العمير وادخل الغبير إذا جاكم واحد بخبير مني يعني ارضوه يا الخيرين الخير قبلت قلت ما جبت ما جبت وهذا لسان كل حرس الصوفية في قس كنت قديمة على التعرض على مئات السنين تطبع مرة ثانية يحرف ويغير ويبدل فيها التأويل الثاني أنه يؤول كما يؤول متشارف القرآن الكريم كما قال بيزيد البستامي أواحد الصالحين ما بحرا وقف الأنبياء بسحيله بس الصالحين قطعوا البحر والأنبياء ما الطليل البحر وساحلين ساحل أول وساحل ثاني أنبئاء وهو بحر الشريعة طبقوا الشريعة الإسلامية ووقف على ساحل الآخر وهؤلاء الصالحين عبروا هذا البحر ووقفوا على قدم الشريعة الإسلامية كما وقف الأنبياء هذا هو المقصود ما الصالحين قطر البحر بغادة والأنبي قاعدين بايلاه حبما بحرا ووقف الأنبياء بساحله البحر له ساحلين ساحل أول و ثاني الساحل ده هو بحر مجازي وليس هو بحر يخضو خوابة وإنما هو بحر الشريعة فالأنبياء طبوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبواه وغفوا على الساحل الآخر وهؤلاء عبروا هذا البحر التويل الثالث أنه إذا قال الرجل الصالح كلام غائب كما بزيد البسطان سبحانه سبحانه ما أعظم شاني هذا الكلام إذا قاله في حالة سكر وغيبة كاملة لا يؤخذ عليه في معنى الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل له دابة وعليها أكله وشرابه ومتاعه الدابة فلتت الرجل اللي استسلم لغضاء الله وغدره ونام تحت الشجرة وقال أنا خلاص جيس لما نستيقظ وجد الدابة, الدابة بتاعه موجودة هي قاعدة عليه وماذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك لم يغور صلى الله عليه وسلم كفر وإنما قال أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح لم يغور صلى الله عليه وسلم كفر وإنما قال أخطأ من شدة الفرح فإذا قال العبد وهو في حالة غيبة ما وعي نفسه كما هو منصوب إلى سيد الشيخ الحلاج إنما قال ما في الجبل إلا الله إذا قال ما واعي ما مخائم يعني, يعني رب سبحانه يرفع عنه التكليف في حالة ما رفع التكليف عنا في حالة سكرنا في حالة الغيبة استنادا لذلك الحديث وقد يقول ما في الجبه إلا الله ويقصد أن الجبه دي مش الجسد فيها بس فيها القلب ما في قلب إلا الله لغاية سبحانه وتعالى في الحديث الغدسي ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن فمعيه الله سبحانه تعالى وجود المولى عز وجل في قلب العبد مقصود بتجليات تجليات الإلهية وليست الله سبحانه وتعالى يحل في مكان وغطف غالجب يراض بها الثياب ويراض بها القلب لغول سبحانه وتعالى وثيابك فطهر في تفسير قال مخاطب أن مع أي قلب هو قال ثيابك فطاهر مخاطر نفسك ما قلبك فطاهر طبعا ثياب ورضوى القلب هذا هو التأويل هو أنه ما ظاهر خالف شريعة الاسلاميه وغالي ابن تيمية شيخ الإسلام في كتابه الفتاوى الجزء 13 الصفحه 94 أغلب الاتحاد والحلول المنصوب للصالح الصوفية هذا كلام مخزوب عليهم مقصوص عليهم بشيخ الإسلام ابن تيمية لو غاو هذا هذا الكلام لا رجعوا من غيهم وضلالهم عن السادة الصوفيين من الحلول والاتحاد مئمة في كتابه الفتاوى الجزء الحادثر الصفحة 94 يقول التصوف يقول ما نصب الى السادة الصوفية من الاتحاد والحلول هذا مكذوب عليهم متسوسون عليهم. طيب إلى مرحلة أخرى. هل الميت يسمع على جيت للسيد الشيخ عبدالفتاح الدائم عشان عنه؟ سألبي قلت له الشيخ عبدالفتاح دائر كادي ودائر كادي ودائر كادي هل يسمع؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزامات ابن ابني آدم انقطع عمله إلا من ثلاث هل انقطع عن عمل بمعنى انقطاع الصلاح معنى خلاص هو صلاح جردو جردو يعني كما هم يجردون النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رسول يقول لك النبي مات انقطع عمله طيب معنى إذا كان النبي مات انقطع عمله من ضمن العمل الرسالة معنى رسالته انقطعت ومن ضمن ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قالوا ما أرسلناك إلا رحمة العالمين معنى الآية عندهم منسوخة أنه رحم للصحابة وما انتهت رحمته وهذا كلام لا يليقب بمقام الشريعة الإسلامية الحديث هذا إذا ربنا أدأوا فهم ناس ابن باز كتبوا كتب التوحيد الصغيرة ويحتبروا ناس ابن باز والعسيمين عنه الميت ده خلاص مهمة انقطعت لو ربنا فتح بصر مع بصر الحديث حجة عليهم وليس حجة لهم إذا تابعناه إلا من ثلاث علم الانتفع به ابن صالح يدعو له الصدغة يعني معنى الحديث الانبياء والاولياء أعمالهم لا تنقطع بنص الحديث ده أعمالهم مستمرة والعمل ما بمعنى الصلاح الدليل على ذلك بعمل العمل ما بمعنى الصلاح الحديث الآخر اتفق على صحته في البخاري المسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله يرجع عسنانه ويبغى واحد يرجع أهل ماله ويبغى عمله معناها العمل ده بمعنى الصلاح صالح في غبر صالح نبي في غبر نبي فاجر في غبر فاجر ليه إذا هم يعني ينكروا نعيم وعذاب الغبر لا نغضب إما روضة من رياض الجنة وإما حفر من حفر النار روضة لرجل صالح ينعم حفر من حفر النار لفاسق فاجر كافر يعذب في حياة على البرزخ الحياة على البرزخ هي حياة كاملة على أنهها هؤلاء على البرزخ حياة كاملة ولقد غاية الغيمة الجوزية في كتاب الروح والموت ليس بعدم محضة إنما هو انتقال من دار إلى دار بل غال في كتاب الروح روح الولي في الدار الآخرة تهزم الجيوش الكثيرة يعني ابن الغيم الجوزية دون تصريف الأولية في الدار الآخرة أكثر من تصريف في الدنيا ولقد غال شيخ الإسلام ابن تيمين في كتاب اختبار الصراط المستقيم لمخالب أصحاب اليحيم وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارغ العادات التي توجد عند قبر الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار عندها والملائكة وتوقع الشياطين لها واندفاع النار عنها وعن من جاورها وشفاعت بعضهم في جيران من الموتد نتايمة قال الولي يشفع وينفع ليران الأموات دا قال قالوا الكباشة ولا قالوا البدر الشيخ أبوه دا قالوا الشيخ مزاتو الولي يشفع وينفع لكن الشي المؤصف الذي يندله الجبين ما بقول الكتب الكبيرة بقول كتب صغيرة little بوكس at price you can put it in your pocket it is very attractive also price يعني كتب صغيرة جذابة جميلة فيها خمس كلمات مشرك كافر بن أضلالة مر أكتح في عطاء فما قاعدين نرجع لكتب 200 يقول وكذلك ما يذكر من الكرامات كرامة ولي في الدار الآخرة ورأي ذلك من الغراء الكريم الولي اعمل في دار آخرة كرامه وفي الآخرة رأي ذلك عبد ذلك من الكريم كريم بمشيتي الله سبحانه كذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند غبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار عندها والملائكة توقف الشياطين لها اندفاع النار عنها وعما انجاورها وشفاعت بعضهم في جيرانه من الموتى ولذا اوصى ابن تيمية ان يدفن في مغابرة الصوفية راجع البداية النهام الكثير الجزء 134 صفحة 135 ابن تيمية اوصى ان يدفن في مغابرة الصوفية ودفن في مغابرة الصوفية السؤال بيفرض نفسه زكاظ الصوفي للمشركين ليه يدفنوا في مغابرة المشركين؟ معنى العلم الصوفية ده لهم على طريق جادة. قال صلى الله عليه وسلم تفنموا تاكم وستغون من فالحين. قال يا رسول الله ينفعوا. قال في الدنيا بينفعوا نعم ينفعوا في الدنيا هم الغوم لا يشغى. يعني سووا. الله يارسول. رب الحج والزوجة وله ذلك. في الآخر بينفعوا وينفعوا كذلك والدليل على ذلك نفعهم في الدار الآخرة من القرآن الكريم وقبل نمشي للآيات عرض رأي بالآيات نقول كان الغيمة الجوزية. الغيمة الجوزية في الروح في الصفحة واحد طلعت بيروت يقول ابن الغيمه الجوزية ما رجل من أهل المدينة فراه رجل بعد ساعة ثانيه كان كان من أهل النار ثم بعد ساعة ثانيه راه كأنه من أهل الجنة قال ألم تكن أنك قلت أنك من أهل النار قال كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين. فشفع في اربعين من جيرانه فكنت انا منهم دبن من الغام الجوزية المزبنتين يقول الوالي يش على جار جار من جيرانه يش عليهم كان عليهم عذاب يعني بس يقبلوا, يقبلوا عشان خاطر الوالي ده يغفر لهم زنبهم ويدخلهم الجنة بخاطر بخاطر ده, ده الغام الجوزية. أما قول الله سبحانه وتعالى دليل على أنهم الصالحين في الدار الأخرى فهو يقول الله سبحانه وتعالى سيدنا يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين يعني ما أنا في الصالحين في الاخره سواء كان انبياء أو أولياء مصالح كلمه مشتركه بين النبي ولي نبي ولي تطلق على الولي وتطلق على النبي مثل الجلوس الصالح رجل السوق حامل المسك بن ابي حنيفه النبي عليه وسلم لما سلم على سيدنا آدم قال ل... رد سيدنا آدم، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح واذا مات النار منقطع عمله الا من سلاس ابنه صالح يدعو له معنى كلمه صالح مشتركه بين النبي ولي وكذلك الدليل على ذلك انه الميت هو ينفع في الدار الاخره قال الله سبحانه على أما الجدار فكار القلمين يتيمين في المدينة وكاة تحت كنزلهم وكان أبوهما صالحا تفسير عبد الله بن عباس هذه الآية قال صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والدار الاخره قال عبد الله بن عباس تفسير هذه الآية صلاح الرجل الصالح يسري في عقبه وعقب يعني عقب منه جنجنه عقبه وعقب عقبه وأهل الدويرة التي حوله قال عبد الله بن عباس حفظ لهم الكنز حفظ لهم الكنز الولدين ديلي بصلاح أبيهما ولم يذكر لهم صلاح مع أنهم صلاح أيتام مع لا ما عملوا حفظ لهم الكنز بصلاح أبيهما ولم يذكر لهم صلاح دليل على أنه بأن الصغراء الكريم الوالي في الدار الأهرب يعمل الكرامة الحديث إذا ما ابن أعلم قطعه أولي نشوف نرشك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلف لين اثنين امتداد لعمله تركتوا فيكم ما انت تمسكتم به لنتوضل بعد كتاب الله وسنةي امتداد لعمل النبي مسجد الصلاة فيه مسجد هذا بألف صلاة امتداد لعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صالح يدعو له قاعدين حي مع كل نبي يحتبر هو أبو الأبو الرسلي أمته منك ابيكم ابراهيم و سماكم النبي اولى بالمنفصق وازواجه و امهاتهم بما زوج الرسول امهات المؤمنين اذا هو ابونا الروحي قاعدين نقول رب هذه الدعوه التامه وصلاه الغايمه ات سيدنا محمد الوسيل الفضيل والدرج الرفيع ابعث امغان نود الذي وعدت سمعك هذا دليل على انه نبي اعماله مستمره دلاله اخرى على انه اعمال المستقبل غير الحديث والله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلوا على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الرسول واللايك صل على الرسول والمهم يصلي على الرسول ان عمل النبي باق منقطع دلاله اخرى على انه يا جماعه اعمال الامه كلها في ميزان حسنات النبي لقوله صلى الله عليه وسلم من سن في اسلام سنه حسنه له اجرها واجر من عمل بها ودل على الخير كفاعله كذلك القول يا عمل المسيد وقروا القران وقلوا الكسر أصلح الناس اعماله ما قطعي هل من يسمع يسمع ويرد صلى على رسول الله كتاب أحكام تمني الموت لمحمد بن عبد الوهاب والله نحن بس نريد يكتبون ما حبهم فيهم لكن إن من يمندقنوا وفتلوا وفتل والانسيد بيقول لها بيقليل بس شيء كتاب أحكام تمن الموت لمحمد بن عبد الوهاب في شعب كان في خلافة سيدنا الخطاب يتردد على المسجد وسيدنا عمر تفرص فيه التغوى والإيمان أنه الشاب تتغي وصدق صدق فراسة سيدنا عمر فيه مع ذلك لك افتلي هو يمشي من البيت يمشي المسجد المال العرض له نفسها وتعرض له نفسها وتعرض له حتى كاد يدخل مع المنزل وعندما دخل المنزل ذكر الله سبحانه ان إن الذين اتغوا إذا أمسهم طالفهم الشيطان تذكروا إذا هم مبصرون أخشي عليه وقعمات المرأة شاءتوا دردقتوا جاءتوا بره الباب أبوه جاء اللي يتفقدوا بعد ما تفقدوا وشالوا اللي ودى البيت بقال ليه رب أنا بعث يوروح مرة ثانية قال لي ولي حصل عليك شنو قال له تعرض لي امرأة وذكرت قول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتغوا إذا أمسهم طالفهم الشيطان تذكروا إذا هم لما جاء الله قال الآية مات إن تغلت دراء قسلوا تكفنوا ضد المغابر صلوا عليه صلاف الصبح سيدنا عمر فقدوا الشاب اللي صلي معانا هنا وين قالوا هويته امرأة وقار عيبة رؤانية وانتغل الدراء أخذها قال لك فذهب عمر فعز فيه أباه إذن العذاب من السنة عشان يقول لك يا انتهي العذاب المراسم تفن ادفنك الريالة اللي انجطع منك العذاب من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من عز مصيبا في مصيبته كساء الله حلو الكلام بتاعي سخون شيء وجهه ذلك يا شيخ تعال يا شيخ لا هي تبع السخان دي من صل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصفعه لا رجع فر طعاما إنهم مشغولين بمصيبتهم معنا في فراش يجيبوا قشرة لأن الوهابي بخيل ما دعي من صني من بيته أصفعه لا رجع فر طعاما الجيران بجيبوا لكي للميت وبوأذروا أهل الميت ده لاشم ما عندهم زما ما عندهم صبر عشان يعملوا عرسان وكسرة فقدين عز من لهم إذا قال لك فازها أبو عمر فعز فيها بعه وبعد ما عز سال ما كلمته بالليل ليش قالوا والله كان بالليل وما حبينا نزجت ساك سيدنا عمر وفد من الصحابة ومشى المقابر وناداه من غبره بعد ما صلى عليه مرة ثانية واتجوز صلى على ما صلى عليه على مسروق الشافعي وناداه من غبره قال يا فتى يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مغام ربه جنتان فأجابه الفتى من داخل الغبر يا عمر لقد أعطانيهم الله في مرتين كذلك ذكر الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مر بالمغابر وقال السلام عليكم دارهم منون أنتم السابقون ونحن لاحقون تخبرون بأخباركم ونخبركم بأخبارنا فهاتف في هاتف من داخل الغبر يا أمير المؤمنين علي بنبي طالب اخبروني بأخباركم قل إذا عن زواجكم زويت وأبناءكم في الطرقات ترددت وأموالكم ورثت. هذا خبر ما عندنا فهذا خبر ما عندكم فقال البيت أو الهاتف يا علي ما قدمناه وجدناه ما خلفناه خسرناه نحن مرتahkanون بأعمالنا. فض سوره تبارك يا جماعة أحد الصحابة ضرب فستاطه على غبر ولم يدر أنه غبر بالليل سمع رجل من داخل الغبر يغرف صورة تبارك ود الصحابي وزعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا ضرب غبري فستاطي خيمتي على غبري ولا غبر ولم أدر أنه غبر سمعت رجل من داخل غبر يا رسول طوالك والسلام قالوا تلك هي المانعة والواغية التي توقي صاحبها من عذاب القبر. كل هذه اللغة على لأنه الميت يسمع ويرد تجيب قدام الشيخ عبدالله يسمعك يسمع وتصريف وأكثر من تصريف الدنيا أكثر من تصريف الدنيا لأن الجماعة صلى على رسول الله لأنه رب قال غول الروح من عمره ربي الروح غير غاب للفناء غير قبل للفناء مدام غير قبل للفناء هي لها التصريف الكامل والولي ممكن يتجول بجسده المثالي وينجي زول في فاس وينجزه في فناء جسده المثالي الجسد المثالي يعني بالغيمة الجوزي قال في, أرو... في اجساد محبوسة في الغبر مشغول بالعذاب لكن في اجساد قد في الكون حيث شاءت وجابه محمد عبداللهاب في احكام تمن الموت أنه سيدنا جعفر الطيار ماشي بالنبي بفوق ومعاه ملائكة وسيدنا محمد الله عليه جعفر من ابن ورد عليه التحية وقالوا له غ... من هذا قالوا جعفر من هو طاير مع الملائكة ماشين لليمن منطق اسمها بيشة عشان يدو مطر لها لليمن سيدنا عبدالله طاه يعني سيدنا يطير في الهواء. مع الملائكة اللي هو جعفر الطيار يعني ما محبوس غبور دفنوه في حدوة اللي مدهوم في مثلا في بلاد مؤتعة لا يتجول في كل حل يعني الولي يتجول في كل حل سوشاء بجمع بعلان حضرمي لما اندفنوا وهذا قالوا غلوان مع الغري دي هل هذا المكان بيرفض الموتى شين يزوركم دادهم مجانوا واشو الغبور لغو ما فيه الولي في تبين يجي بيروح الجسد المثالي هذا عند السلف الصالح موجود ومعقول وفي أدل على ذلك. الميت اذا إذا توسلت به بينفعني؟ نعم دليلنا على ذلك شنو أنه الميت ينفع نحن أئمتنا العلام الإمام الشافعي يقول ما ألمت دي مصيبة وإلا وأتيت غبر الإمام بحنيفة وتوسلت به لله وغضى الله لحاجتي ده الإمام الشافعي مش به شافعي هي بشافعي إمام مصهب يتوسل بغبر الإمام بحنيفة إذا كان التوسل بالأموات هي عبادة لهم هل الشافعي يعني يأتي بعقيده تنافي التوحيد الشافعي يتوسل بغبر الإمام الحنيفة فأيدي الإمام الحنبل رضي الله عنه قال حججت خمس حجج فضلت في حدائنا فجعلت أقول يا عباد الله يجلونه يا عباد الله يجلونه قال حتى وغفت على الطريق أحمد بن حنبل يستقيس لكن جماعة هؤلاء الجماعات عشان يمنعوا التوسل وزول معرفة التفسير بيجيبوا آيات نزلت في الأصنام وفي الحجارة وما لها علاقة بالتوسل لا من قريب لا من بعيد وزول المعرفة التفسير بيقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له يوم الغيامة ومن دعا مغافلون ومن أضل ممن يدعو من يعبد من دون الله مشركين مكة كانوا بيحبذوا الأصنام بيعتقدوا أنها آلهة لكن حتى يتواصل. بسيد الشحب المفون الردائي بعتقدوا إنه مغرب إلى الله ما بتع ما بعتقدوا إله ما بعتقد في إله غير الله في فرق بين التوسل فرق بين العبادة اعتقاده لهير غير الله سبحانه وتعالى ذلك مشركي مكة أصنام بعتقدوا عالية لكن أنا بعتقد في ظني وظني ظن حسن أنه الشحب المفون الردائي ربنا مكرم وهو ولي عشان كده بتوصل بعمله الصالح وعمله معه. بتوصل بعمل صريح عمل مع ده لكن ما في ذولا يا جماعه بيقول الشيخ اله ولفظ بيقول يا جماعه الرسول اله الكلام الكلام اللي بيقوله ديل ما في ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح في زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري المسلم رسول الله قال والله لا اخشى عليكم ان ترجعوا من بعدي كفارا ولا اخشى عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم أن تنفسوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرك في الام ما في انتهى تغوغور شرك شرك في الامه ما في الرسول اقسم على ان ام سيدنا محمد ما شرك وفي روايه اخرى قال اخرف ما اخاف على امه الشرك قالوا تشرك امتك من بعدك قال لا يعبدون شمسا ولا غمرا ولا وسنا ولكن يراقبون الريح في وتذنب قبل الغفران الذنب الغبي الغفران ما بيحتبر هو شرك يعني هو سلكوا نصغر لكن اعتقاد أولوية بغير الله كان جبت شاب ولد صغير عمره خمسة ستة سنوات وتلا الله, الله كم يقول لك الله واحد يبقى عمك عمره سبعين كم عنين سنة بيقوله يا شيخ لا لا والله ما تقول ما بزور بيعتقد الأولوية بغير الله عشان كذا جميع الناس بيلبسوا على الناس يقول لك الناس بتعبد في الشيوخ الناس بترك على الشيوخ أنا بس أسلم عليه وغب له رجله غب له يده دوارد سيدنا عليهما طالب كان يغب يد العباس ورك ليه علينا بطالب مدينة العيم أنا مدينة العلم عليهم بابها كانوا يغبّلون العباس ورجليه والصحابة كلهم يتبادلون ذلك والثلاثة الذين خلفوا ربما كاب الله عليهم هم يغبّلوا يد النبي ورجليه إذن يا جماعة كل الممارسات التي نحن عملها كصوفية هي لها أثر في كتاب الله والسرطة رسول الله وأخيرا نختم بأحد زور الولي يقول لك الرسول صلى الله عليه ما قال لا تشد الرحال إلا لسراسما مساجد معناه شا كلام ده بيأخدوه على إنه لا زور النبي ولا زور ولي لا زور النبي ولا زور والي عندهم زيارة الغفران النبي صلى الله عليه وسلم محرمة حتى تجي مسية من الحت اللي ساكت ما زور النبي ولا زور الولي هذا الحديث فهموه فهم خاطئ دائما جماعة بدلل بال الداليل في غير محله زورا جماعة مسية بالسودان وجل المين البري ورأس مخطوع واحد دايري يودي تزاكر بتاعه قال لك أنا ودي بورسودان تعال قطع له التزاكر بتحت الفاشر وقال له ده ألبس بتاعك لما لذا نزل لقرسه هيل باشي في الفاشر وماشي بورسودان ده دليل وحابية الدليل مشرك وهم مغربين يغربوا ما يومينها تاني صلينا على رسول الله زدتوا نور صلاة هم ده ماشي كده يوماشي كده أها الشاهد دعنا يا جماعة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه اللهم صل على سيدنا محمد آخر ما قلناه شد الرحال لثلاثة مساجد. ما الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. أي لا تشد الرحال لمسجد تقام فيه الصلاة إلا المساجد ثلاثة. لكن ما معنى شد الرحال لطلب العلم ممنوع أو شد الرحال لزيارة روي وصالح ممنوع لا. ومنع من شد الغور. ورسول الحديث الصحيح قال ألا إني نحيتكم عن ذيات الغور ألا؟ إذا الحديث مفسوخ. أنه منع لأن الناس كان حديث عهد بالاسلام الإسلام لما تمكن إسان في قلوب الناس أجاز لهم اذا لذن ولكن غضر لا تزار لا الحديث عام صريح على النبي حديث عام إذا الحديث لا تشد الرحالة لا مساجد لأن مساجد ثلاثة دل الصلاة فيها مضاعفة والمساجد ثلاثة دل ما هو يقص مضاعفة في الصلاة إلا بحلول الأنبياء أحيانا ومواتها كبر الجكني في شرح هذا إذا في ما تبع البخاري المسلم الجكني قال شنو قال المغادرة المساجد ثلاثة وجدت أعظم للصلاة لأنه الانبياء حلوا فيها مسجد الرسول الصلاة رجال في ألف صلاة والنبي ومعه صاحبيه صلوا بألف صلاة، مش عشان جدروا على المسجد، صلاته في المسجد بهذا بألف صلاة عشان خاطر النبي، مش عشان المسجد، مسجد ما النبي يده، في المسجد النبي صلاة من أجل النبي، الصلاة في الكعبة بمئة فيه نبي داخل نبي داخل مشهورين هود صالح سيدنا نوح سيدنا شعير. وسيدنا ب... إسماعيل مع أمي في حجر إسماعيل. ووراء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت المقدس خدرا فيه سبعين نبي، سبعين نبي وبره بيت المقدس. إذا الس... نص ثلاثة مساجد ما الصلاه اللي بحرام فيها وحياة وماتوا فيها. شو ميقولي أي مسجد فيه وما قبر الصلاة طلع. تبص يا أخي. صلينا على رسول الله ما وجدها هذه المساجد الثلاثة الخير والبركة اللي بحلوا أنبياء ومواكف فيها إذن لا تشد الرحال إلا للثلاثة مساجد مو ممعنى عشان ما نزور الرسول ونزور الولي لا ما عنده خاص بالصلاة لأنه الأماكن الثلاثة دي الصلاة مضاعف فيها لو قلت لي للي علي أن أصلي في مسجد الشيخ عبدالن حمد رباهي 100 ركعة وانت في الخرطوم لقول لك صلاة في الخرطوم خلاص الصلاة هنا وهناك هي صلاة لكن في مسجد مكة والمدينة وبيت المغدس الصلاه هنا في فريق شد الرحال للمساجد الثلاثه وكون تشد الرحال وكون تنزل وتجي بنذرك واجب عليك واجب عليك تشد الرحال نستدلق أنه سيدنا عمر خطاب رضي الله عنه أمره وسلم قال يا عمر اذا رايت أويسا فسلم عليه وأسأله يستغفر لك الله سيدنا عمر خطاب يشد الرحال من المدينة المنورة لمكة المكرمة عشان امسى له سيدنا ويسرى وراءه يقولوا اديني فاتحة الامر مينوه اويسر عرني انه من التابعين والامر الرسول والمأمور عمر بن الخطاب كان سيدنا غير خطاب يقولي رسول الله انت قاعد وانا انا انا خليفة دل. مثلا تبرني ما على رجل ساكت من التابعين عشان امسى من الفاتحة لا سلم يعني من السنة وشد الرحال عشان اجي شيل فاتحة من سيد الشيخة جيلي انت من السنة شد الرحال سنشير الفاتحة من رجل صالح سيدنا عمر بجلاله غدره شد الرحال من مدينه المنورة إلى مكة المكرمة لأنه أويس بيجي في موسم الحج أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ الى لما في أويس الغراني؟ أنت أويس؟ نعم من أمداد اليمن؟ نعم كان بيك بورث الفبري إلى موضوع دارهم؟ نعم أنت رجل مبارد من أمك؟ نعم أنت رجل مستيارة نعم نحن صحابه رسول الله ما سيدنا ابو طالب رسول يغليك السلام ولك الدين الفاتحه الفاتحه صل على نبينا صل على حبيب ادين لنا الفاتحه كدغلوهم سبول رسول الله ما شافوا ذا الى البصيره سبول رسول الله سيدنا علي عمر وصف يلا وين ما وصف الديره انا في الرسول قالوا علي بن طالب ابن عمه وصف لك وصف وصف وصف وصف قال والله لم توصفوه إلا كما يوصف السيف في غمده والله إني رأيته نور يسد بينهم بين السماء يوم بو الحجاز من غير جاز مامونا مجاز لغ الرب أجاز فنبي نور فعمر مخطاب الشير الفاتح من الرجل من الصالحين معناه بدينا النبي كدي كونوا تفشيلك رجل من الصالحين ما ويساف الغراني أفضل من سيدنا عمر لا لكن دي مزيه والمزيه لا تختضر افضليه يعني من السنه النبي صلى الله عليه وسلم تجير للراجل الصالح من سنة الصحابه تجير الراجل الصالح ودي الفاتحه اذا كل ما نعمله نحن كطرق صوفيه لا غبار عليه بهذا الغرب نكتفي وإن شاء الله لنا أشياء أخرى في الشيخ حامد أحمد بابك الطها تلميزة الشيخ اللي محمد مالك سمان والطريقة ملكي المساب أشياء رائعة جماعة عندنا مؤلفات بتعارف غضايا عصرية يعني مؤلفات يعني في الاستوى والتواصل ومؤلفات في الأشياء هي تعارف غضايا عصرية وردود على هؤلاء جماعة الخوارج هي الآن موجودة بحوزتنا. وفي فقه الصلاة ومن مؤلفاته أسأل الله يجعني وياكم الذين سبحانه وغلقوا فيتلحوا السحنة وجزا الله وفضيطه مبانا الشيخ الجيلي المربي المرشد المربي الرجل الذي درج على نهي السلف الصالح في العلم والإرشاد نسأل الله أنفعنا بعلومه آمين السلام <تصفيق> عليكم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Arkadaşlar